فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا عَينَا إِلَى الصَّخْرَة فَإِنِّي نَتِي تُلْحُو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 119. وإنك لن تستطيع معي صبرا 110. وكيف تصبر على ما لم تحص به خبرا 111. قال فتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا قال فإن 111. إتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا 112. حتى إذا ركب في السفينة خرقها 113. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قَالَ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا 110. قال لا تآخذني بما نفيت ولا ترهقني من أمري عسرا 111. حتى إذا فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفس زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا